وَنَاذَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالٌ لَّا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ أأَهَا أُلَا إَِّينَ أَقُ سَمتُم لاَا يَنَالُهُ اللَّهُ بِرَحمَ أُدُخُلجََّةَ ل خَوْوفُ النَالَكُمْ وَلَا أَتُمْ تَحزَنون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 إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ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 فَإِذَا أَقَلَّ السَّحَابَ فَقَال إِن سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ